بل نقذف بالحق على الباطل فيجمع فاذا هو زاهق ولكم ولو مما تصفون بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع رضاه وتعالى يسر اخواننا في غطاء الإسلام النسويية للقسم العربي على إسلامك الآن سوف أن يقدم نفس هذه المادة. محيط ماليا زخم الخير. ماذا الإشكال إن شاء الله؟ ولكن الـ الـ الإشكال أيضا أنني يعني أن الإخوة يسأل وهذا لا أدري يعني هو من من الحياة أو كذا من الحياة. العلم المزموم وحايا مش مشاعج الزميع الحلال الشيخ عبد الرحمن الحلال بي برس فأنا دعين أن أنبه أقول الذي يعني لا يفهم أنا قلت نعم أن علم الأصول من العلوم النظرية أنا بس إلى هذا لما قلتم درس وكذا فقلت يعني ماذا تريدون من الدروس فكان البعض أشارة إنه يكون في النحو والبعض أشارة أن يكون في الأصول وأنا كنت أميل إلى اللغة إلى النحو فأنتم أشرارتم يعني على الأصول لكن فين شغفنا إحنا لسنا شرحناش فياً يعني لسنا شرحناش الأصول يعني فعلاً لكن إن شاء الله نحاول قدر الامكان لكن انا ارجو يعني من الاخوه ان الذي يستطع شيئا او يستشكل شيئا يسال عنه مباشره لان انا قلت في اول درس من علم الاصول يقوم على مجموعة من التعاريف والاحترازات والتقييدات في التعريف والتمثيل والتسريع الذي تسقط منه جزئيه قد يصعب علي ان يواصل انا قلت هذا لازى لا تفهم ولا تسير مباشرة. اللهس يعني لا تأتي بالاستماع، الاستماع ولا تسمع، يعني كن مستمع لا سمعا. سمع، السماع هذا عربي يعني، السماع في حقيقي عربي، لكن الاستماع، الاستعال يعني فيه قص فيه قص في السماع. نعم، والله اللي جاوبنا أصلاً يعني وراء بعض الأشياء وسأ ف... يعني هتندهس يعني خلينا نسمع إن شاء الله مش آخر شيء يعني يسيري. طيب ليش ان يعني هو افضل اللي افضل اللي في الموضوع في المجد الذي يمكن ان يكون اللي افضل من افضل الحضور بس لو افضل ضيفهم افضل يعني يرسل من طيب نبدأ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الحمد ومستحق صد الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور مخلصاتها وكل مخلصة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة من النار ما قل وكفى صير مما كسر وألها إجاذ الله إنما فوعدون لآثم وما أنتم بمعجزين طبعدوا حياكم الله في الدرس الثامن من دروس أصول الفقه الإسلامي التي محورها شرحوا متن الورقات بإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند مسألة الخاص بعد أن ذكرنا العام ومسائله وأنواعه قوله تعالى سلام قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس هذا من أي أنواع العام التي ذكرناها أمس هذا هو عام مراد به العموم أي داق على عمومه أم عام يراد به الخصوص أم عام مخصوص في ثم أفير من حيث أثاب الناس ولا مخصوص عام يراد به الخصوص إذا نبدأ في درسنا لعب قال والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وكنا قد عرفنا أمس الخاص لأنه النظر الدال على محصور. أنه النظر الدال على محصور. كقولك رأيت عشرة رجال وعشر نساء وكقولك رأيت رجلا قويا وكقولك أكرم الناس إلا الجاهل وكقولك إن جاء الكريم فاجبه فكل ذلك كل تلك الألفاظ تدل على معنى مخصوص لما تقول أكرم الناس إلا الجاهل هذا لا يستقيم أن تقول أنه عام بل إنه مخصوص لأنك استثنيت من ذلك العموم وكذلك لما تقول إذا جاء الكريم فأكرمه فأنت لا تستطيع أن تقول أن رفض الكريم عام بل هو خاص بمن يتصف بالكرم ثم يذكر المؤلف رحمه الله أقسام الخاص الخاص عند الأصوليين له قسمان متصل ومنفصل المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل يرتبط بكلام آخر وهذا واضح من الاسم متصل أي لا يستقل بنفسه بل يرتبط بكلام آخر كان السلسناء مثلا السلسناء هذا لا يلد في الكلام منفيدا ولاجب أن يرتبط بكلام قبله تستثنى من إيه؟ يجب أن يكون لك مستثنى ومستثنى منه أكل من الناس إلا الأحمق الناس هذا مستثنى منه لا تستطيع أن تقول إلا الأحمق هذا منفصل بل هو متصل لذلك يسمى هذا متصلا ومنفصل عكسه هو ما يستقله بنفسه فقد قد لا يكون مرتبطا بالكلام الذي قبله ننكر كلام المؤلف قال وهو ينقسم أي المخصص أي المخصص الذي يرجع على العموم فيخصصه فيجعله إيه؟ عام ربي خصوص أو عام مخصوص يجعله عاما مخصوصا ثلاث قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل ثم يقل الأول منهما فقال فالمتصل أقول ألفاء استئنافية خلاص ألفاء استئنافية المتصل عرفنا المتصل قلنا تعريفه هو على ما ذكره المحلي في شرحه على جمع الجوامع قلنا هو ما لا يستقل بنفسه بل يرتبط بكلام آخر ثاني المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل يرتبط بكلام آخرى لا يجب أن يرتبط بكلام أخر يكون قبله في الغالب هذا يسمى مخصص متصل أي يتصل بالكلام فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة خلاص، المخصصات المتصلة ذكر المؤلف أنها ثلاثة هي الاستثناء وسنذكره وهو اصلا مشترك بين الاصوليين وبين النحويين يعني هو في النحو يدرس لكن من ناحية يدرس دلاليا عند الاصوليين على عين من المخصصات كما ذكرنا والتقييد بالشرط يقصد اسلوب الشرط يقصد اسلوب الشرط والتقييد بالصفة يقصد الموصوف انتصفة العامه بصفه تخصصه وسوف اصل في هذا اذا ثلاثه انواع من المخصص والمختصص الاول الاستثناء الاستثناء تعريفه لغه من السني الاستثناء من السني وهو العطف والرد ثاني عطفه خلاص الاستثناء لغة من السني ثنى الشيء أي رده وعططه كما تقول مثلا سنيت الورقة إذا ردت بعضا منها على بعض تطبق الورقة تثني الورقة تثني الورقة فترد بعضا منها على بعض طيب هذا في اللغة تقول سميته عن مراده إذا صرفته هلا سميته خلانا عن مراده إذا صرفته وصرفته ثم إذا نعلم في اللغة لم يذكره المؤلف ثم عرفته في الاصطلاح فقال باستثناء إخراج ما لولاه لدخل لا في الكلام إخراج ما لولاه لدخل لا في الكلام لولاه يعيد عليه هذه تعود على إيه؟ الاستثناء اخرج ما لو لا دخل في الكلام عائد على الاستثناء نفسه فبدلا من أن يكرر فعل أبلغ أنه إيه؟ يجعل ذلك ضميرا عائدا على ما قبله الاستثناء اخرج ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام هذا أصل الكلام وهذا كما ترون قبيح بدلا من التقرار يحذفه ويكني عنه ضمير ضمير من الكنايات الاستثناء وإخراجه ما لو لا الاستثناء في الكلام لما تقول مثلا أعطي الناس إلا زيدا نطبق هذا على التعريف إخراجه زيد سنخرج زيد من الحكم اللي هو الإعطاء ما لو ما لو الاستثناء هذا دخل في الكلام لأعطي لا زيد لو لا استثناءنا هذا لأعطيه لا زيد ولا لا أعطي الناس إلا عمرا خلاص بس يجيني مفروض يعني ها فلولا الاستثناء لأدخلت في الحكم ولا لا صحيح فتعريفه الاستثناء إخراج ما لولاه لولا هذه امتناع لوجود يعني لولا وجود الاستثناء هذه قارج لو امتناع بامتناع ولولا امتناع لوجود فبعض اللغويين ما هو ضده لو ضده لو لولا وضد إذ إذا ؟ اذا خلاص انسوا الاستثناء ما لولاه لدخل في الكلام اي ما, ما لولا ذلك لدخل في الكلام لا المقصود دخلت الكلام دخلت في الحكم دخلت في الحكم الحكم الكلام طبعا تعريقات الاستثناء كثيرة عند اللغويين واكثر عند الأصولين نقصر على مذاكره المؤدس لكن يعني من تعريفه مثلا الجويني نفس الجويني عرفه في الترخيص بأنه الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه يعني في الاستثناء لم يرد في القول المستثنى لم يرد في القول المستثنى الاستثناء عنده كلام دال على أن المذكور فيه يعني زيد أو عن هذا لم يرد في القول المستثنى هو العطاء كيف؟ ترون كده يعني أي تعريفين أحصح؟ ما ذكره هنا إخراجه من الأولام ولدخل في الكلام؟ أم التعريف هذا لجلقناه؟ أنه كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد في القول المستثنى لو تذكرون نحن استدركنا وذكرنا استدرك بعض العلماء على أجوين في تعريفه المعلوم بانه العلم بالشيء على ما هو به وقلنا هذا عندهم معيب يقولنا تعريف دائري فقولك العظيم من به عظمة وقلنا فأسر الماء بعد الجهد بالماء فهذا كان تعريف دائري عند الأصولين وعند المناطقهم إذا نقول أن التعريف الأول للجويني وما تنتدى الجويني الأول هو ذلك وفسر الاستثناء بإخراج بإخراج ما الأولام رده في الكلام والغريب أن الجويني فعل الترخيص أن ذلك هو الحرض المرضي هذا هو التعريف المرضي عنده خلافا ما في الورقات بل نقول المرضي هو ما في الورقات وما قاله المرضي في شرحه على قال بل المرضي ما في الورقات مش اللي في الترخيص خلاص إذن التعريف هو إخراج ما الأولام لدخل في الكلام طيب. ثم قال وإنما يصح بشرط إذن هنا سألتكم مرحلة آخر وهو شروط الاستثناء شروط الاستثناء الذي يفيد الخصوص عند الأصولين إذن هذا الاستثناء له شروط خلاص ليس عبثا قال وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء اذا اول شرط من شروط صحه الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء يعني لو أنت تقول أعطي محمدا مثلا عشرة اسواد إلا ثوبا يوعدينه كم أعطي محمدًا عشرة أسواب إلا ثم صح فتحة, فتحة طيب لو قلت أعطي محمدًا عشرة أسواب إلا أحد عشر ده سليم ده طيب لو قلت أعطي محمدًا عشرة أسواب إلا عشرة إذا إذا أولى شروط الاستثناء ليسمى استثناءاً انه إخراج ما لو لم ندخل في الكلام أنت كدأ اخراجت كل الكلام فهذا رافض في اللغة لا يصح هذا إذن يجب أن يبقى من المستثنى شيء يجب وإلا ما سمي استثناءاً لا سمي نفيا نفياً في شيء أصلاً وعلى ما عند العلماء عند الفقهاء نحن نذكر مسألة نذكر بها لها تفرية عند الفقهاء لما مثلا عند الفقهاء في باب الإقرار وما بالإقرار هذا أن الإنسان يأتي ويعترف ويقر أنه مدين لإنسان أو أن أخذ منه شيئا أو نحو ذلك فعلى وجه شرعي أو غير شرعي يقرر فلو قال للقاضي بفلان علي له علي له علي عشرة إلا تسعة يبقى أقرف كم لو, لو عليه عشرة آلاف إلا تسع يبقى اقل كم القاضي ألف وحدة صح كده طيب لو القاضي له علي عشرة إلا عشرة ها جمهور الفقهاء أنه يلزم بالعشرة لأنهم قالوا استثناؤه لا معنى له خف فاستثناءه باطل فجمهور العلماء أنه يلزم بالعشرة ليه؟ لأن استثناءه باطل لأن هذا ليس استثناء في الحقيقة فجمهور العلماء منهم الشافعية والمالكية قالوا يلزم بالعشرة يلزم القاضي بالعشرة كلهم ليه؟ لأنه ما استفنى خلاص؟ هذا ما في حلفان هذا إقرار هو يقر على نفسه يدينته على من ادعى ويؤمنه على من أنكش هذا باب الإنكار هذا هذا أقر ولم ينكر خلاص. هذا مثلاً آخر، هذا أقرة، الأقرة لا يقتضي لايمين، هو يقر على نفسه، وعن يقر بنسب أو بدين أو بكذا. طيب، إذن أول شرط من شروط الاستثناء الصحيح، قال وإنما يصحه أي الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، أن يبقى من المستثنى منه شيء. ولو يسيرون على الأصح خلاص ولو يسير. ومن شرطه إذا هذا شرط آخر أن يكون متصلا بالكلام أن يكون متصلا بالكلام وهذا نزيع فيه المؤلف لكن بزر أغلب الأصوليين أنه يجب في الاستثناء الأصولي وهذا هو من المخصصات المتصلة أن يكون متصلا بالكلام ما معنى متصلا بالكلام؟ هناك نوعاني الاستثناء الاستثناء متصل والاستثناء منقطع الاستثناء متصل كأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه كأن تقول أعطي فلانا مثلا عشرة دراهم إلا درهما المستثنى لو ديرمن من جنس المستثنى منه اللي هي الدرامن برضه خلاص وبنسمى عقد الاستثناء يسمى منقطعا خلاص اللي هو المستثنى لا يكون من جنس المستثنى منه فانت تقول جاء القوم إلا كلبهم وهذا وارد في اللغه العرب وهذا صحيح لا إشكال. لكن النحويين يختلفون في اعراب هذا الكلب يعني يعرفه كذلك وتقول حضر الناس إلا متاعهم هذا يسمى استثناء منقطع نعم أسود الكلام في النحة اللغوية يعربوا إيه بدل ولا مستثنى إن هذا فيه خلاف من النحوين لكن على الأقل هو عند جماهير الأصوليين لا يصح من المخصصات خلاص سيد المؤلف مشى مع الجمهور. في انه الاستثناء يجب ان يكون مبتصلا إن انقطع فلا يفيد تخصيصا لا يفيد تخصيص واذا هو الظاهر طبعا كيف يفيد تخصيص لذا كان المستثنى ليس من جنسي المستثنى، منه لا يفيد تخصيصا ابدا خلاص قال من شرطه ان يكون مبتصلا بالكلام اذا ذكر شرطين الاول ان يفقى من المستثنى منه شيء والثاني أن يكون متصلا بالكلام ثم ذكر مسألة قال ويجوز إذن فقم الجواز تقديم الاستثناء على المستثنى منه تلك المسألة قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه فَإِنْ قُلْتَ مَا قَامَ اكتبوا هذا ما قام إلا زيداً أحداً ما قام إلا زيداً أحداً هذه جملة فيها تقديم وتأخير نريد أن نرتبها كيف نرتبها صح هذا آه. لن يركبها ما قام أحد إلا زيدا سليم طيب لو قلنا ما قام زيدا إلا أحد هذا يعتبر من تقديم المستثنى على المستثنى منه المؤلف قال ويجوز تقديم الاستثناء يأخذ وورد في بعض نفسه خلماته يجوز تقديم المستثنى على مستثنى وهو أولى وهو أولى لكن لو لو عندكم استثناء هو يقصد به المستثنى فقال يجوز تقديم هذا على ذلك يجوز هذا خلاص وهذا أيضا مذهب أكثر الأصوليين هذا مذهب أكثرهم خلاص وفي إعراضيه على تلك الحال فصيل كثير لو أرد أحد أن يرجع إليه يرجع إلى ملحة الجليل حشي الشيخ محيد دين عبد الحميد على شرحنا ابن عقيل على الفيت النمالي لأن هذا ليس طيب إذن عرفنا أنا للسثنائي عند المؤلف شرطيني و ذكر مسألة في الجواز المسألة الأولى أو الشرط الأول عنده ها الأولى أن يبقى من المستثنى منه شيء يجب أن يبقى منه شيء حتى يسمى استثناء والثاني الاتصال أن يكون متصلا بالكلام طيب الاتصال هذا ذكرنا له معنى هو الذي ذكره أغلى بالشراح على تلك الورقات لكن نسمع على آخر لم يذكره إلا واحد فقط وهو مساءة الاتصال في الاستثناء اذا الاستثناء طيب اذا قال رجل مثلا جاء الفقهاء ثم سكت يوما وجاء اليوم الاخر وقال الا زيدا هذا لا يصح استثناء عند الاصوليين ايضا هذا ايضا يسمى منقطعا بل هذا منقطعا من ناحية ايه من ناحية المعنى لاحظ لما تقول جاء القوم إلا كلبهم هذا يسمى منقطعا في الصلاح النحويين عند النحاة هذا استثناء منقطع خلاص طيب لما تقول جاء الفقهاء ثم يمشي ذلك الرجل الذي قطيت النقر ويأتي اليوم الآخر ويقول إلا زيد هذا عند النحويين استثناء لكن عند الأصوليين ليس استثناء لأنه يتخلله فترة طويلة من السقوط فينقطع حكمه فَلَوْ قَلَ رَجْلٌ لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشْرَةُ آلَافٍ أَقَرْ خلاص سلام القاضي ثم مشى ذلك الرجل واتى اليوم الثاني ثم قال إلا خمسا فهن القاضي بالخمس عند العشرة يلزم بالعشرة بلا خلاف بين الفقهاء شاء أم أبا ما يقول لا أنا هذا في المسائل كثيرة عند الفقهاء يشترط فيها الفوض. فاس يعني مثلاً إنسان سلم من رقعتين في صلاة ربعية، ثم ذهب وشأ وعاد إلى بيته ثم تذكر. ها هل يبني يصلي رقعتين أم يصلي الأربعة؟ خلاص بطل الصلاة، فلما طلّت فترة هنا يبطل الاستثناء إذا طلّت فترة. يسمى منقطعا عندهم، فبطل الاستثناء ولا يؤخذ به في الاقضيه وغيرا الاحكام الشرعيه طيب اذا شروط الاستثناء لا مدة طويله في العرف مدة طويله عرفا في العرف تم عادة محكمه انكمل عدثه مثلا يسكتون اسكتون ساعة ثم يتكلمون يكون في نفس المجلس خلاص. لكن هناك من يكون السكوت في حقه يقطع الاستثناء او اللقيقة خلاص هذا يبقى شروط الاستثناء أن أن ينف أن يبقى منه شيء أن يبقى من المستثنى منه شيء والشرط الآخر أن يكون متصلا بالكلام يعني في مجلس واحد في وقت واحد أو أن يكون استثناء مقتصلا أي من جنسه بالمعنىين ويجب تقديم الاستثناء أي المستثنى يعني على المستثنى منه ثم قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره اللي هو المتصل والمنقطع استثناء من الجنس كقولك جاء الفقهاء الا الشافعي الشافعي من الفقهاء هذا يسمى استثناء من الجنس هذا بالتفاق يجوز والآخر فقولك جاء القوم إلا الحمير هذا من غير الجنس خلاص تمام فقال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره إذا نحن الآن قد أنعين الاستثناء الذي هو اي نوعو المخصصات المتربطه ولا المنفصله؟ ها المتربطه ولا قد تعالى والعصر إن الإنسان لا في الخصر إلا الذين أمنوا هذا الاستثناء قلنا بالأمس أن الاستثناء هو معيار العموم هذا الاستثناء ف... هذا الاستثناء متصل أم منفصل أم منفصل؟ إن الإنسان لا في خس إلا الذين آمنوا عن الصلاح. متصل. الذين آمنوا هؤلاء ليسوا من جنس الناس ولا هم جنس آخر. هم من الناس. القول تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما هذا من أي نوع هذا هذا من المنفصل طيب دي ليه لأن السلام ليس من جنسي ألا طيب ثم قال وشرط إذن الشرط هذا هو المخصص الثاني من المخصصات المتصلة خلاص الشرط الشرط بسكون الراء لغة إلزام الشيء والتزامه في البيع وغيره خلاص الشرط بسكون الراء هو إلزام الشيء والتزامه في البيع أصله من شروط البيع هذا هو الشرط لسكون الراء لغة الإلزام بالشيء والتزامه في البيع ونحوه يجمع شروط وشرائط شروط والشرائط الصلاة شروط الصلاة في لمما صال أما الشرط لفتح الراء هو العلامة ويجمع على أشرات، تقول لك أشرات الساعة أي علاماتها؟ الأصفق من الشرط والشرط، الشرط جمعها، جمعها أشرات، والشرط جمعه شروط وشرائط. طيب هذا في اللغة؟ حس. طيب ما هو الشرط في الصباح؟ قالوا شل في الصلاة صرح النحويين يعني والأسوديين هو مخرج ما لولاه لدخل المخرج ثاني هو مخرج ما لولاه لدخل المخرج يعني لما تقول إذا جاءك ذن تمين فأكلهم إذا جاءك ذن تمين فأكلهم خلاص طب إذا جاءك بني ربيعة، هل تكرمه أم لا؟ إذا جاءك بني ربيعة، هل تكرمه أم لا؟ طبعاً لذلك الكلام، لا تكرمهم، ما تكرم؟ إنما تكرم بني ثمين فقط لا نمش بعتبر الكرم يعني والجوز لا بعتبر الجملة. يفهموا سكينه كل الناس كان يأكلين في في الجملة يعني. خلاص ان جاء كمان وتنين سأكلينهم. ليش لا طبعا يا سلام. خلاص سا. ف... خلاص إذا لولا ذلك الإخراج لدخل المخرج في ذلك الحكم. خلاص إذا هناك مخرج. لولا ذلك الشرط لدخل لدخل في الكلام. قال والشرط أي مخصص يجوز أن يتقدم على المشروط. يجوز يجوز أن يتقدم على المشروط. جاء دي المسألة بسا ما شرحت ويجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط مثال الأول إيه؟ الشرط العادي إن جاء زيد فأعطيه إن جاء زيد فأعطيه هذا تقدم فيه الشرط تقدم فيه المشروط وتأخر الشرط ما هو الشرط وما هو مشروط؟ ها. إن جاء زيد فأعطيه ما هو الشرط وما هو مشروط؟ مجيء زيد بالشرط وما هو مشروط؟ المشروط هو الإعقاء تمام فاستقديمه على المشروط فهذا واضح إن جاء كبين ثانين فأتلمهم الشرط جاء كبين ثانين مجيء بين ثانين هو الشرط والإكرام هو المشروط تراث هذه الصورة أن يتقدم الشرط على المشروط لا خلاف بين النحويين والأصوليين في قبلها هذه جائزة بلا أدنى بلا بلا إشكال قال الوازل المحصول ولا نزاع في جواز تقديم الشرط على المشروط لا نزاع يعني. طيب والأخرى عليه بقى قال ويجوز أن يتقدم عن المشروط يجوز أن يتقدم عن المشروط كيف هذا حاول كده تعكيس الجمله أكرم بني تميم ان جاؤوا ها اعوذ ان جاء خلاص فين الشرط هنا فالشرط في المتقدم ومتأخر أعطي زيدا إن جاء. فين الشرط هنا جاء لو متأكسروا مجيء زيد وفين مشروط إعطائه أطرد ببرسة إن دخل ببرس من نوع من الصفحة طبعا أطرد ببرسة إن دخل لا فين الشرط دخوله فين المشروط طرده خلاص طيب طيب خلاص ثم قال والشرط يجوز ان يتاخر عن المشروط ده اللي هو على الـ على الـ على ويجوز ان يتقدم عن المشروط خلاص اثنين طبعا والنوعان جائزان بلا, بلا خلاف بين الأصوليين لكن اختلفوا فقط في أيهما أولى الأولى إن الشرط يتقدم على المشروط ولا مشروط يتقدم على الشرط أيهما أولى بنظركم كده أيهما أولى النزاع في الأولى فقط الأصل هو أن الشرط يتقدم على المشروط هذا الأصل لا الشرط يتقدم أولى إن جاءك دانوتامين فأكرمه هذا هو الأولى قال الرازي في المحصول لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره الاثنين فعويا إنما النزاع في الأولى ويشبه ويشبه أن يكون الأولى هو التقديم خلافا للفراء الفراء هو أبو يعلى الحمد لله المهم إذا اثنين جائزان والأولى هو التقديم ثم نذكر النوع يذكر النوع الثالث من المخصصات الإشمهج المتصلة المتصلة والمقياد بالصفة المقيد بالصفة هذا هو الموصوف من وصوف إلا إسما قيل بصفة قيل بصفة محمد رجل طيب هذا مثلا وخضر زيد رجل مثلا وخضر يقول زيد رجل طويل إذن هذا صار أكثر خصوصية من مجرد وصيه بالردولية خلاص يقول هكذا وصلي تقول لي رأيت رجلاً هذا ما يفيد عندي شيء رجلاً هذا عام ولا مصلق اعطلوه عام بقى لان برحفتنا ان العام المصلق هذا مطلق. يصدق على اي رجل على البدلية شخص واحد ممكن ي... كل من صدق عليه انه رجل آدمي مش عام مطلق اسمه مطلق هذا رجلاً هذا مطلق مش عام يتناول الصالح له من غير حصر على سبيل البدلية خلاص المهم يعني خلاص ماذا عن هذا؟ فأنت لما تقول أيت رجلا هذا لا يفيد عندي علمًا ما خصصت لكن قلت لأيتو رجلا أبيض وأيتو رجلا أسود أيتو رجلا طويلًا وأيتو رجلا أصلع خلاص هذا يفيد تقييدًا لذلك سماه هو المقيد بالصفة الصفة أو المقيد أولا عند الأصوليين بس يجب أن يقال لأن المقيد هو ما دل لا على شائع في جنسه الثاني المقيد ما دل لا على شائع في جنسه الشائع هذا لا يكون مقيدا رأيت رجلا هذا شائع لكن لو قلت رجلا أبيض فهذا ليس شائعا في جنسه بل منهم الأريض ومنهم الأسر منهم الأحمر فإذا عرفوا المقيد كما عرفه الشوكاني في اشاده المحول تحت حق النان قال المقيد ما دل لا على شائع في جنسه خلاص ما يدل على خلاف الشائع في جنسه لو لا ديت لا ما يدل على خلاف الشائع في جنسه طب الصفة. المقيد بالصفة. المقيد بالصفة ما هي الصفة هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام هذا تعريف الفتوفي في في الكوكري المونير خلاص وهذا أيضا فيه دور هذا تعريف دائري غلط يعني فيه دور يعني, يعني يحدح فيه ليس غلطا ما أشعر بمعنى أن يتصف به لو قلنا يتسم لكان أولى أنا أول مرة أصلاعها الآن شرح الكوكري منير من أصول فقه الحنابل هذا قال الصفة هي ما أشعر بمعنى يتصف به أصدق العلوم. هذا أيضا من الدّائم من تعيس الدّعي. الأول قال الصفة ما أشعر بمعنى لازم يجب أن يشعر بمعنى وإلا لكان عرماً. الصفة ما أشعر بمعنى كان طبيح أو كان حسن. راس يجب أن يشعر بمعنى بخيل كريم شجاع جبان أحمق حازق لم يشعر بمعنى. يتسم به أفراد العام أفراد العام لو مثلا كالإنسان هذا أفراد هذا عام فالأفراد منهم البخيل ومنهم القوي ومنهم الضعيف فما أشعر بمعنى أن يتسم به أفراد العام فهو صفة ثم ذكروا كلاما طويلا والمقيد بالصفة عرفناه الآن رجل طويل خلاص. يحمل عليه المطلق يحمل عليه المطلق كالرقبة فيه قيدت بالإيمان في بعض المواضع يحمل عليه المطلق ما هو المطلق؟ الذي عرف تعريف المقيد يجب عليه عندي أن يذكر تعريف المطلق هذا. قلنا المقيد ما دل لا على شائع في جنسه ما دل لا على شائع في جنسه طيب نوع مطلق بقى عكسه يعني هشيل كلمه واحده بس من التعريف فيصير ما دل على شائع في جنسه هو ده مطلق ما دل على شائع في جنسه لا على شائع في جنسه اما المطلق الأول المقيد ما دل على لا شائع في جنسه أو لا على شائع في جنسه لا تحرق والمفتق ما دل على شائع في جنسه لن تقول رأيت رجلا أعتقت رقبة رقبة هذه شائعة كل الناس كل العبيد رقبة هذا لكن لو قلت رقبة مؤمنة فهذا مقيد لذلك قال المؤلف والمقيد بالصفة يُحمل عليه المطلق يخصص المطلق يبقى هذا يسمى ايه عام يربي الخصوص ولا عام مخصوص اللي هو الباقي بخصوصه يحمل عليه المطلق هذا ها عام الخصوص يعني هناك نص عام باقي على عمومه فك رقبه تفك رقبه مطلق ونقص كالعموم لأنها رقبهم أمنا مخصوص. لكن هناك نقرر الصين أحدهما قيد الآخر يسمى عام مخصوص لكن هذا أكثر من مره عام مخصوص عام داخن على عمومه ثم راض عليه ذي مخصص فخصصه خلاص تمام هذا عام مخصص إذا قال والمقيد بالصفة يحمل عليه مطلق الرقبة قيدت بالإيمان في بعض المراضع اللي هي إيه اللي هي حصار القتل قالت على ومن قتل بأمين خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هنا قيل في آية كفارج الطفل قال رقبة مؤمنة وذيئة مبساوصا إلى آله لكن لما تجد مثلا في سورة المجادلة في مثل الظهار قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ستحرير رقبة مؤمنة ولا رقبة ستحرير رقبة من قبل أن الله، فإذا أحد الله مطلق، أي على جنس شائع والآخر مقيد، فعلى مذهب المؤلف إنه يحمل إيه المطلق ليها رقبة على إيه على المقيد ليه مؤمنها، فإذا كفارة قد الخطأ رقب مؤمنة، فبكفارة الزهر رقبة يعني يزيد فيها الكافر ولا دخل مؤمنة برضو. ها اللي يظهر الآن وحياة الرقبة أي رقبة مؤمنة أو كفيرة على مؤمنة مؤمنة على كأن المؤلف رقبة مؤمنة للمقال يحمل هذا على ذاك للمقال بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيرة بالإيمان في بعض المواضيع وهذا مذهب أغلب العلماء هذا مذهب الشافعي أن الظاهر لا يجز فيه إلا الرقبة المسلمة وهذا الأمذنب المالكية والحنابلة خالت في ذلك مين لفاضل مين من العلماء أبو حنيفة في ذلك أبو حنيفة وبعض الشافعية وأحمد في رواية قالوا لا يحمل المطلق على المقيد الله إذن لما يقليك كيف ما هو توجيهك لقول أبي حنيفة في أن الظهار يلزئ بالعقبة الكافرة أصول ومن فوائد دراس الأصول كما قلنا أن تعرف كيفية اقتباس العلماء للأحكام من الأدلة مناهج العلماء تعرف أن خلافهم كان عن نظر ما عن تشاهل وهوى كل يوم يقولون كده أن كل يوم يجيب خلاف العلماء منطبع عليه القواعد ده وصله اختلاص ثلاث الاختلاصين في بعض الأصول تقول لأن الشافعية وأحمد في رواية للمعتمدة ومالك إنما حمد المطلق على المقير حد الصفة أما أبو حيني فقال لا يلزم هذا منفك عن في مكانه ففي قتل الكافر في قتل المؤمن الخطأ فقال رقب مؤمنه في الظهار قال يكفيه الرقبة مطلقة بقيت فقالوا يجب أن يحمل هذا على ذاك فقالوا أن الديا المعتبرة في الشارع في الرقاب هي الرقاب الإيه هي لقابل مؤمنة فقط لا غير وقالوا الجمهور قلوا الجمعية كما ذكرنا والمعترس المذهب عند أحمد وقالوا ما عليه علي المطلق يحمل عليه المطلق مطلق ربناء خلاص. كالرقبة في قيدة بالإيمان في بعض المواضع قلت كما في كتسارة القتل في سوطة منايخ طيب ثم يكمل المطلق على اللسه يقول وأطلق قد في بعض المطلق سيشمل المطلق على المطلق طيب إذا المؤلف مذهب ومردوما على إيه يحمل المطلق على المقيد؟ التال كرقال قيرف بالإيمان سيد في سيحمل المصلق على المقيد؟ في صوت آخر لا أغلت الخاص. ما في أحد ما الخاص طيب. سوف تقرر كده طيب خلاص فقال المقيد بالسفر يحمل عليه المطلق فالرقبة قيدت بالإيمان في بعض, في, في, في بعض المواضع اللي هي فين في كثارة ايه في قط القطأ في بعض المواضع اللي هي فين اللي هي الظهار فيحمل المطلق على المقيد خلاص قال المحلي في شرحي على الورقات فرح سياطاً يعني سياطاً ذلك هي المعترضة بالحنابلة لو أنا إنسان محلق امرأة ظاهر من امرأة عصوى قال لها أنت عليك ظهر أمي أو أختي أو عمتي أي راح تحرم عليه ثم أراد أن يكفر في بتخليل الرقبة فحظر رقبة كافرة هذا يجزئ عند من ولا يجزئ عند من يعني أكفرته مشي ويحل له أهله عند من عند الحنفية أو عند جمهور يأبى الجمهور طيب لو أعتق رقبة مؤمنة يمشي عند من ويمشي عند من عند من لقد رأيت رقبة مؤمنة يمشي عند كله بالضبط كده فلذلك قالوا احتياطه لأن أبو حنيسو مش عنا بيقول رقبة رقب الاسنق يعني الكافر بس لا الكافر المؤمن مؤمن طبعا وعند المؤمن ينده عند الخنافية طبعا لما فيها طبعا. احتياطه قال احتياطه خلاص طالح ثيأط فكأن العامل بذلك أسعده بالإجذاء يعني وبيسوي شوف وأسعده بالدليل طيب إذا هنا هنا الاستثناء ها طيب. والموصوف والمعوص و المقابل الصفى تدل يسمو يا أجمع يسمو إيه مخفضات منها متصلة مخصصات متصلة المؤلف ذكر كم مخصص متصل كم واحد؟ شباب ثلاثة. خلاص. هم عند الأصوليين خمسة. خلاص. لكن ذكر المؤلف ثلاثة. هو تركه اثنتين. خلاص هو ذكر. اللي هما يسلسناه بالتخصيص بالشرط والتخصيص, والتخصيص خلاص هم يستطيعون قولي الاثنين الثانيين عشان ما يفكرش لكم الأمر لكن هما من ببث في الاسم الرابع اللي هو تخصيص ببدل البعض تخصيصهم ببدل البعض والخامس يسمى التخصيص بالغاية فقال تعالى سقناه لبلد ميت والآخر اللي هو التخصيص بدل فقاله أكرم بني كمين فلانا وفلانا خلاص خلينا في المدن. الذي يقول يرجع, يرجع إلى هذا ب ب بتوسع يرجع إلى شرط كاتب المنيب إذا انتهينا من المخصصات المضطفلة اللي هي مطبقة بالكلام. بقي التخصيص المنفصل. التخصيص المنفصل. ها قال. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلاص استدرك بعضهم على المؤلف أنه كان يجب أن يقول والمنفصل لأن الذي بعده هو تخصيص في الكتاب بالكتاب والسنة للسنة وكتاب بالسنة ذلك هذا هو المنفصل ويجوز رقم الجواز ويجوز تقصيص الكتاب بالكتاب كتاب هو القرآن وهذا هو مذهب جماهير العلماء إلا الظاهرية الظاهرية لا يجوزون كتاب الكتاب بالكتاب المثال مثال المثال يطبع قال تعالى ولا تنتقل المشركات خلاص هذا خصا في قوله تعالى والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم هذا عند جمهور المفسرين لأن هذا الكتاب من من من يعني النصرانيين يمشي في الحقيقة حتى هذه المتوبات بعض التوباتات وكذا بينما أنهن له الشكاة عام يربيه الخاص أم عام مخصوص ها. بالله عليكم صح بقى. هذا عام يربيه الخصوص أم عام مخصوص عام مخصوص عام مخصوص أخي سنافي قال أخي سنافي قال عام مخصوص لي يعني كلا في باب المخصصات المخصصات فدل ذلك يعني المفروض بقى انت يعني كما لو في مصر تسفسون المسألة أي سؤال يتركم في الباب يبقى في عام مخصوص يعني احنا ما جيناش بره عن خالص من باب التخصيص يبقى في مخصص مخصص مش هيخصص نفسه هيخصص إيه سيخصص عاما سيكون عام مخصوص إذن إحنا عرفنا كده تجوز تخصيص وتكتب الكتاب نقول لا أخذ الظاهرة يعرفوا لي عشان لما تقدم في الرسول للشخص فتعرفوا لما تقرأوا في س سل احتمل ابن حزم أنه قالنا هذا لا يوجد هذا من فساد مذهبي في الأصول المفسل اللي شنعوا عليها دي ما هو الفرق بين أيوة أيقفة بين أيوة لأن العام الذي يربيه الخصوص هو نص واحد خلاص أورده الشارع وقصد به بعض أسراد العام يعني ظاهره أنه عام لكن المربي الخصوص رب واحد فقاله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الناس هنا من؟ قال لهم الناس كل الناس على الأرض قالوا المؤمن ذلك المنافقون إن الناس قد جمعوا لكم كل الناس جمعوا للمسلمين أم الكفار الكفار فهذا عام يربي الخصوص أنت لم تستدل على ذلك الخصوص بمخصص مستقل لم تفهمته من العبارة لكن عام مخصوص هو عام لفظ عام باقي على عمومه ويأتي مخصص آخر يخصص ذلك العام فالأول نص واحد والثاني يحتاج إلى نصين وإن كان في آية من واحدة عام باقي على هو مخصص يخفصه فضح كذا نعم أنا بقلت الأمثلة ثم أفيره من حيث أفرض الناس من الناس هنا؟ كل الناس تطيب أم الحديد؟ الحديد فقط فهذا يسمى إيه؟ عام يرده إيه؟ يرده خاص، ماشي؟ لكن قوله تعالى ولا تنتقل المشركات هذا عام يرده خاص أم عام مخصوص بقوله تعالى والمفصونات المنزيلة والتكتاب فطالسته دليل ار هذا عام مقترض عليه التخصيص تخصيص الكتاب بالسنه الكتاب بالسنه صحيح تخصيص الكتاب بالسنه السنة فيها تفصيل إما متواتره وإما احاد أما المتواسرة أما المتواسرة فيجود تقصيص الكتاب بها بالإجماع خلاص بإمتهت تقصيص الكتاب بالسنة المتواسرة جائز بالإجماع خلاص أما الآحاد فقال به مالك والشافعي وأحمد وجمهير العلماء خلقهم في ذلك من؟ أبو حنيفة خلاص خلاص في ذلك من أبو حنيفة فإذا تعرف غالبا كثيرا ما يخالف الحنفية الجمهور يستلهم في بعض الأصول الدقيقة وخبرة قل تعالى وانسح برؤوسكم خلاص الشافعي بأنه يرى جرائ تخصيص الكتاب بالسنة إن كانت أحاداً قال حتى وإن كانت الباء هنا يعني كل الرأس سيلام أخر بحديث رسول الله لما سح على رأسه على الأعمال وناصيته فكأنه خاصص الكتاب بالسنة الذي هي أحاد stop قال وتفسير الكتاب للسنة أي متوافرة الأحد على قول جمهور العلماء أما متوافرة بالإجماع وأما الأحد فقول جمهور العلماء خلا أبا حنيفة خلاص في مثلا قول تعالى يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم هذه تشمل الكافر والمؤمن لو أنا لي ولد والعياذ بالله أو لو أنا لي أحد ولدا كافر فإن تلك الآية تشمله بالنص يوصيكم الله في أولادكم قلنا هذا مفهوم كل ما ارتبقاته كل ما ارتبقاته يعني كل ما ينطبق عليه ذلك من أنه ولد لي من فراشي فالابن الكافر يعني اسمني تبقى ذلك العموم في الآية طيب الولد الكافر النبي صلى الله عليه قال في حديث صحيح البخاري ومسلم قال لا يدرك المسلم الكافره ولا الكافر المسلم النص المخصص لجان دوريس الولد الكافر من ابيه ليس ولدا له قال إبراهيم لأبيه آذر مفيش حد عاقل خالص مفيش أي أحد من المسلمين قال إن الكفر ينفي البنوة أو ينفي الأموة أبداً يصدق الكفر وأمسحة الكفار قررها الإسلام لما لم يكن فيها من استضاع ونحوية فالأمسال ثابتاً عند الكفار فمن كان أبوه كثيراً أبوه على الحقيقة فمن كان أبنه كثيراً أبنه لكن ينفي الميراث لا لولا ذلك الحديث مدف الميراث يوسيقون الله في أولادكم هذا ولده لكن الحديث هو الذي نصم في التقصيص لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة أه. إذن هذا من تقصيص الكتاب بالإيه؟ بالسنة هذا حديث متفق قليل قال وتقصيص السنة في بالكتاب العكس وهذا مذهب جماهير العلماء تقصيص السنة بالكتاب مذهب جماهير العلماء إلا بعض الشافعية خلاص مش عاد أقول حنابلة هو واحد بس ابن حاند من الحنابلة في المهم إنه هو ماذا الجميل وعلماء وخلاف يشاهد يجوز تخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين البخاري ومسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه حتى يترسل يجب أن يتوضأ إذا أحدث إنسان يجب أن يتوضأ لذلك الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذا مخصص بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية فلا تجد ماء فتيرت خلاص، فمن غير ذلك الآية يجب على المسلم إذا أحدث أن يتوضع يجب فإنه خلاص لا يصلي من غير ذهات لأنه من ذلك تلك الآية استدرك في الأصليون خاصة الذين يمنعون ذلك النوع من التخصيص وهم بعض الشفيعية قال لا هذا لا يذنى منه شيء لأن التيمم ورش السنة أيضا ليس تيمم ورش السنة ما تلك بأول بركاتكم آل أبي بكر حديث معروف في بقاريا ومسلم الله فقالوا إذا تم هذا تقسيس السنة التقسيس السنة بالسنة لا بالسنة بالكتاب التقسيس السنة بالسنة هذا الجمهور القائلين بتجاهل تقسيس السنة بالكتاب على تلك الآية على تلك السنة وردت بعد الآية التامه، بعد الآية الاستجيز التامه، هذه السنة، هذه الأحاديث، إنما عارض، قبل الآية ولا بعدها. يعني هل حديث إسرايل الأول في ثبوت التامه ثم هذا الآية أم العكس؟ النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه الآية فيه. لا مش الحديث أولا بالعكس الآية نزلت أولا ثم حكم بها النبي صلى الله هي أنزلت لذلك خلاص فلذلك الجمهور قالوا إذن ذلك الحديث لو لا يحدى الله صلاة لأحديكم إذا حدث حتى يتربع خصص لمجرد ذول الآية سواء كانت واحد السنة بأحاديث سامو ألم ترد المانعين لتخصيص السنة بالكتابة قالوا هذا لا يلزم لأن حديث عبد لا الله صل الله عليه وسلم حتى يتوضأ إنما هو مخصص بأحاديث مثله أحاديث سامو أحاديث منع حاش خلاص تين المجوز دونهم جموع بأن تلك السنن إنما وردت قبل الآية قبل الآية فقال بمجرد ندود الآية خصوصة ذلك الحديث حتى وإنما يرد في السنة في آثار النهو تمس قال وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص وتخصيص السنة بالسنة ومذهب جماهير العلماء إلا داوود. الظاهري إلا داود الظاهري كما حكى إذن النجار في شرح الطاقة المنية راسل أن الظاهري يبقى تخصيص حقين الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة قالوا أن هذا من الكياس وهذا من الرأي الفاسد والنظر في الشرع بالهوى ونحن نتأكد بالعليل من الكلام الفاسد وتخصيص السنة بالسنة تحديث الصحيحين فيما ثقت السماء العشر خلاص فيما سقط السماء العشر أي زرع الذي سقط في السماء نزل الماء عليه من غير أن يقع فيه الإنسان بآلة ومحاريس و... وأجر وعمال هذا ذكاته فينا حصاده عشره خلاص خلاص هذا معناه أنه لو الأرض أنبتت تمره كما لو أنبتت طلا أي شيء يخرج من الأرض التي سفقت سماء يجي فيه العش هذا منطق الحديث وليس تم خصص بحديث البخاري ومسلم أيضا ليس فيما دون خمسة أوسق فرقة ليس فيما دون خمسة أوسق فرقة يبقى جمع خلاص هذا نوع من انواع المقاييس عند العرب خلاص اوسق اوسخ ديه في المعاصرين قالوا ان هي تساوي حوالي 650 كيلو جرام خمسه اوسخ الورق بيساوي 60 فا. الوثق يساوي 60 صاعا 60 صاعا كما قال النووي في الشرح الوثق يساوي 60 صاع خلاص في المهم 5 تساوي و... و... تقريبا المهم ذلك الحديث انه لو كان اقل من ذلك هل يخل فيه لعشر الحديث الأول ولا نقول هذا الحديث خصصته إذا الإنسان مثلا لو بيضر مثلا زرع أرضه وأنبتت له ثلاثة كيلوات حاجة مباركة يخل فيه العشر لو من فقط السماع أو الخمس لو لو مما أخرجه بالآلة لا يخضون يا كلهم باع لأنهم أقل من خلاص الأوسط طبعاً هذا حديث عام ليس فيما دون 5/6 هذا ليس نسخ لا مسألة اشتراط الزمان هذا في النسخ هذا ليس نسخا هذا تخصيص التخصيص يشرف فيه المتقدم والمتأخر قد يخصص المتقدم وقد يخصص المتأخر لا. ما في ما في إشكال يعني النسخ ولا خصوصية في الزمن هذا غير فإذا العلماء قالوا بإن إذا كان حصاد الأرض أقل من خلص الأوسق لا يخرج فيه شيئا خالص لا خمسا ولا ولا غشل وهذا مزهر جمالير علماء المسلمين وقال في ذلك من قال ذلك أبو حنيفة ايضا فأبو حنيفة عنده قليل الزرع مثل كثيره كل يخرج منه كل وإستاذ بقول تعالى وآته حقا حصاده رأسه أول الأحد خلاص كده إذا تخصيص السنة بالسنة مذهب كل علماء على داود الله ثم قال تخصيص الكتاب والسنة بالقياس اللي هو تخصيص النطق بالقياس يعني كما قال النطق اللي هو يقصد به اللي هي النصوص الشرعية اللي هي النطق هذا أشمل الكتاب والسنة عند الوصولين وتقصيصه المطق بالقياس هو كتاب السنة بالقياس. خلاص؟ القياس لن نعرفه خلاص؟ لأن هذا له مطحس كامل لأنه كي لا تكون له صورة لكن تقصيص الكتاب والسنة بالقياس وهذا نذهب أغلب العلماء هذا مثلا بالثقاء الأربعة, الأربعة. جرازوا تخصيص الكتاب والسنة بالقياس هذا مذهب العلماء خلاص يس نمثل على ذلك أولا النطق كما ذكرنا يصد به قول تعالى أول قوله يسول السلام لما أجازوا تخصيص النطق بالقياس قالوا إن القياس أصلاً يستند إلى نص من كتاب أو سنة لاحظ هذا القياس هذا الذي ألحه فرع بأصل لعله أو لجامع يستند إلى أصل يعني مثلاً لو أن إنساناً يحرم مثلاً البيرة مثلا البيرة حرام ليه لأنها مسكرة طب اين النص في القران ان البيرة حرام او ان السيجاره حرام في واحد عايز نص في القران يقول ان البيرة حرام خلاص هذا قس بل اصل وتحريم ايه هو الخمش والفق. قياسا ع... إذا هل دليل تحريم البيره هو القياس مطرقا أم أن القياس هذا أصدق بيستنف إلى دليل يستنف إلى دليل هو تحريم الخمش هو آية صريحة هو حاديث صريحة آه. فكأنما تخصيص الكتاب والسن بالقياس تخصيصا لما يستند إليه ذلك القياس من الدليل فكأن ذلك المستند هو المخصص ذلك المستند كأنه هو المخصص فأنت مسألة ماشي ازاي؟ هذا القياس الذي يخص قلبه السنة أنه هو دليل في ذاته أنه, أنه يستند إلى دليل ذلك الدليل الذي يستند إليه القياس يعتبر هو المخصص. خاص. لذلك لم يمثل له اغلب الأصوليين لأنهم عدوه داخلا فيما إيه؟ فيما قبله. هكذا بالسلسام هكذا أخي خلاص يبقى ما هي علة عدم تمثيل الأصوليين لذلك النوع لأنهم عدوه داخلا فيما قبله ما كان دليل القياس فيه كتاب فهذا يعتبر من تخصيص بالكتاب ما كان بالسنة قياس الساد إلى السنة فإنهم عدوه رجعا إلى تخصيص بالسنة واضحة هذه النقطة <تصوح> نعم طيب نكتشب الآن للأحد عند سؤال إن شاء الله مجيباني صدراتي سنحف لك الله سبحانه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايكم الله يا شيخنا مفاضل وكلفة الله بكم طيب حياكم الله جميعا ففي حال عند سؤال إن شاء الله في حد من الأفضل ان شاء الله عنده سؤال اياكم الله للترسام انا في حد شاء الله يكتل بارك الله فيكم اياكم <تصفيق> الله اياكم الله اذا ما طيب شفنا ما يطمعكم مستوى قول تعالى جعلنا الماء كل شيء حي هو من العام الذي به خصوص لا ليس من العام الذي به خصوص لأن العام الذي, الذي يراد به خصوص إنما يجد أن المراد أقل من اللفظ إذا أذكر بالأمس لما ذكرت الأنواع العموم الأربعة اللي ذكرها المؤلف وعرضت عليها سمعني الله اسمه ثلاثة هي كاسة وعم وجنية أنا ما كل الله حفظه لم أذكر كل من سبع العموم. لم أذكر كل من سيغ العموم لماذا؟ لم أذكرت كل ذكرت جميع وعامه وكف قلت بهم كم سبعة من ألف الأربعة وثمانة ثلاثة يبوا سبعة لأن كل على التحقيق عند اللغويين ليست للعموم بل للشموس إذا هو أرجع العموم للشموس أو في فرد منه العموم والنبع هو رفض يتناول الصالح له من غير حصر دفعة كل مرة واحدة دفعة واحدة لكن الشمول، الشمول أغلبي كما يقولوا. الشمول أغلبي. يعني كل الناس تحبني. مش لازم كل واحد منهم فردا فردا يعني. يعني أغلبهم. الشمول أغلبي. مش مش كلي. الشمول هذا أغلبي. فمعناه جالس كل شيء حي. أي أغلى الموجودات. لا يدخل في ذلك الشيطان من خلق من النار. مثلا. وأذرهم رأي كثيرة في القرآن. قل أي شيء. مثلا. قل الله الشيء يقرأ في آخر المعذور لذلك. هل القرآن شيء إن قلت ليس بشيء فأنت كافر وإن قلت شيء لازمت أنه مخلوق لأنه تعالى قال الله خالق كل شيء تقولهم أنت ما تعرفش أن كل ليست للعموم كل الشمول بدليل هل الله مخلوق؟ إن قال نعم كفر وإن قال لا فهو المخلوق قال تعالى كل أي شيء أكبر شهادة قل الله فشمى نفسه شيئا في معرض الإصلاق وهذا مما عجب عبد العزيز الكناني بشرا المريسي في الحيبة فانقطع بش من قطع فهذه مثلها لو قلت كل شيء يعني كل شيء لا القرآن شيء وليس بمخلوق مخلوق. ومثلها قاله تعالى عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها خلاص يبقى ليح كده دمرت قوم موسيقى كل حدا دمرتها لو انت رؤيتوا بالعموم بقيد اكمل الآية كده تدمروا كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى الله إلا مساكنهم إذا مساكن فضلت موجودة ثم إيه كل شيء اللي دمرتها هذا للشمول هذا للشمول فهذه تلخص مظائر في القرآن على تلك الكليات الكليات للشمول على التحقيق أغلبية فتدمروا كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأثبت التدين ثم أثبت أنه وظل هناك لا يرى ماشي في اشكال لا لا إشكال فيها. هذا مهم ايضا كل بدعه ضلال كل مخلة بدعة خلاص، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار خلاص. البدعة التي هي إحداث في الدين لا تخلو ذلك الابتداع إما أن يكون على غير مثال سابقة. أو تقليدا لطريقة في الشارع فهذا يشمله الشكم لا شك أما إن كانت لغوية فقول عمر نعمة البدعة في التجميع لصلاة الله لأنها لها أفصن في الشارع هذه وإن سميت بدعة لغتان وهذا أرد عن السلف وإن سميت سنة الحسنة فإنه لا يشمله الشكم وهذا من الأدلة المتهافتة بعض ال بعض المصدقين يقولون جمع في صلاة التراويح و بعض الغلاة في عصرنا يقولون صلاة الرحب دعاء ينصبين بالسرف يقولون صلاة التراويح دعاء لذلك الحديث فما كان له أصل فما كان له أصل فإن سمي دعاءا فلله تهوي يا عمر ابن الخطاب نعمة الالهيه فإن ذلك لا يشرب الحديث اخ خطه عمر بن الخطاب وقالوا كل يؤخذ من, من قوله يترك و... والكلام اللي هو الايه الكلام بتاع دعاء الاجتهاد بتاع المستهيلين على الانترنت خلاص عشان كده لما بنحذر الاخوه من عدم الاستقلال بفهمين من وصوص الكذاب والسنة يقولك دعوة والتعصب والتحذب و... يا شافعي يا بيقول أصحابنا شوف يعني البقاء أعداءنا ومفروض يقتلوا على الطريق طيب بلاش واصلوا انتم فتاجي كلها نقول لكم هذا رأيي لا بص يا جيخ علماء الثلاث بص على بنقنا من فوق أما حاجة لازم يقول لكم فوق بص فوقهم بس أنا فاهم كده معايا مصنفات الشرع ومعايا مصنفات اللغة اصلا ما احتاجتش دي شيخ الشرع اللي اسمه مش تاني سكتوا في التقليد قال التقليد حرام ويجي من الانسان يعني يعني عادي خالص ليه ليه يعني؟ قلت... ايه مشكلة يعني المشكله عمر لك اه ايه يا عمر ما فيش مشكله يعني هو ولا مش بشر ولا ميكشر؟ التزامات جباره بشر ولا ميكشر؟ طولوا بشر بيغلط كله يوم يا ادم خطا خلاص خطا طولوا بس سرفوا سن ده بالحديث خلفاء رفيدين مدين من بعد يقول لك ماشي لكن هل طاعا مخلص معصيص الخالف يعني ها عصمة طب يا اخي ما الصحابها رفقوه يقول لك معلش دفيق الصف بقال ابن مسعود ابا وصلها بي بيتي يقول له ما اباشر حاجة كان يصليها في بيته قال ابن مسعود يصليها في بيتي لا اشكالك هاي ما نرأى بي في بيته وصليها في بيتي لكن ما امكر على جنيه صلوناه في المسجد ده لا لا الصمعاني قال في سبيل السلام يعني ان الصنعاني شك في المسألة ظاهر الكلام الصنعاني في السبل انه قال والله يعني ظاهر ان دمسعوذ كان محق وانك وفيري صلى الله عليه ومفردين فرادة يا انت التقلد الصنعاني اللي هو متأثر وعنده شيء من الزايدية ونطلق الكلام العلماء ذلك انا اعرف في انتقال الحديث لما قنا نتكلم معهم قلنا انه من الكلام ده احنا هو اكبار المشاعة في المنتدى. اللي هم كانوا بيحارب وذلك فقالوا لهم يعني أنتم قلتم إحنا مش هنالشفعية ولا مليكية ولا حنبل ولا كذا ثم رأيناكم شوكانية وصنعانية وكنوجية خيب و... يعني إن كنتم ولا بد يعملوا يقولون إحنا المجتهدين ثم لا يخيفون قول انقلاوا الشوكاني في الضراري أبدا أو رجحوا في, في النيس أو قالوا صنعان أو قال واحد من المعاصرين طيب يساري يعني ابني نحن كده كده يعني يترون أنت كده كده تقلد واحد فقال الله بالنسبة لأس وغضب أول مش معلقة تقريب أنك متعصب وقاعد ميس ومش عارف إيه وكل قول يخالف كلامنا فهو زي ما قال اسمه إيه زي ما قال أحد الأحناف كل آية تخالف المذهب فهي منسوخة أو مؤولة ملاش حي يعني لازم حي ده لازم لازم أي آية خالف المذهب يا منسوخة يا مؤولة كانت عنده مصرار يعني سيبوا اسمه الدزوي تقييم في الاصول الأصول لي آية ايه خامس مذهبيه ده ده انا قلتيه بس خلاص ففي ممكنه باسبل اه بس انا شايف العلم على الطرق اللي هي وقع اجماع المسلمين على قبولها وقع اجماع المسلمين على قبولها سلفا وخلفا السلف كلهم كانوا ما انكروا ان فرانشيا فيها بم. ما انكروشها طبعا لكن تحتاج لحد علم لا أنا أدرس الفقه الاسلامي في فين واللي في دليل الاوثار بالله اني اقرا ضد كتاب ثقه ما يصدقش يا ابني مش مش كتاب, مش كتاب. مش كتاب, مش كتاب يعني ده مش كتاب وكتاب يعني ده ده ده ده على مزمد. بالله انا قلت المؤلف من الشرعية بس ده مش فقه يعني الشيخ اللي ونكر مسألة مش عذكر عشر مسائل في مسائل ما تتذكرش ينفكره للشقه معظوم مرة عوضة اعمال ناج في المنطقة الحديث مردو في الديدراسة الفقه يبدأ أولا بالعمدة وشيقول ابن دقيق العيد يرشق موجود ثم يسمي ويحفظه إن استطاع ثم يسمي ببلوغ المرام للحطر ويحفظ إن استطاع ويقرأ شرح الشيخ البسان وشرح الشيخ النهجل ثم يثلث مش عارف يعني كده حاجه دي غالي الارضاء الزيارات على بلوغ المرام مش عارف والفرخ الشيخ شيء ثاني ويسمع لشروائح الشيخ عبد الرحمن عبد القادر في شرح باب الديار مش عارف ايه فأخذ ظريف كده من اخواننا دخلت يعني تقول دي حاجه خالص لذلك فأنا فيه إخوة كثير بيقولوا إن صواة التراويض بدعة وهذا موجود ويقول إحنا سلفيون وكذا من إعجابي كل ذي رأي برأي إنسان الذي لا يحترم العلماء ولا يحترم السلف وكذا فهذا دخلوا كتير من هنا هناك عندنا قبل كده اقوى مره كانوا عايدين الناس رمضان يعني الناس كانت يوم 30 رمضان وهم عندهم عيد طب ايه فين الفقه يعني من اللي بتعملوا ده ايه لازمه يعني مش عارف ايه عشان الرابح ان مش عارف ان المطاعم واحده وجراجنا فارغ ومش عارف دي يا ابني كده ده لا, لا اخوات رفيين اخوات طبعا العل ناسيين عنكم اللي هو ده التربسه كانوا يسميه اخوات ممكن يبقوا حاجه فريده بس يقولي مثلنا اتمنش يقول لأ انه شفى خلاف عند الشفى يعني وشفى عملك حاجة يعني ايش لا افهم حاجة يعني انا في احنا نقول كلنا سلفيون خرص عشان بس لا احدش فهم غلط. يعني هادي السلف دول من كل اهل الاسلام الاوائل الا السخال الاربع ايش معنى السخال الاربع دول ما بيوثروا ما حاجش هم من السلف يعني هم دول دول بس اللي مش من السلف ليه ما بيجي سيرسه وفقال أرفع دول بيت بيحول ده يعني إني ثلاث دول جماعة وفقال أرفع دول بس يعني وصدق ونصف دول مش من الثلاث لما أقول أخ أنا ثلاثة في شفيعنا يا هو معقول ثلاثة في شفيع الاثنين ما يركبوش الاثنين يعني ثلاثة في يا شيخ ثلاثة في شفيع آه شو صار إزاي مع بعض. يعني ايه؟ نحن عاما اخذ بقى سلفي حنفي سلفي حنفي ده السلم واستلام بقى سوف سلفي حنفي, حنفي, حنفي, حنفي ممكن يقول الله الغفور ويصلي وممكن يقوم من غير تسليم يعني عندهم بقى طب واحد ما تقول لا, لا انت مزهك على الحديث انت سلفي واخر ما شامش حاجة اصلا إذا ما نسعبكم كل الأصلاعات الحديث مفتاعة ف... فنرجو من الوقت أنهم هدوروا نوضورتهم جاي عندهم سترة في الدرس نسألكم إحنا يعني كله تمام يعني كله تمام يا رجل طبعا طبعا القائلة المسترضة انتو في امريكا ممكن من المفروض برضو جماعيات الشرعية عندكم النجمع الثقية في الشخصة بتاع الصاوي تقرينا ندرس البيانات ومن لسه التازم بي يعني لا ما فيش تسجيل خلاص انا مش في الدرس احنا فيه خلاص نسألكم ثلاث سؤال مثلا ده تعالى مثلا في الدين خلاص ضلع هي طبعا تعريف في صوت يا إخوة الصوت الآن أفضل فإن كنت تقصد للبدع الحسنة لغويا فنعم أما في الشرعي ثلاثة قاية تعالى لست عليهم لمصيفر إلا من تولى وكفر فلا. لست عليهم لمصيفر إلا هذا ستناه هذا استثناء عايزين نعرف هل هذا استثناء متصل ها ام منفصل ام مقطوع هذا الاستثناء يستع عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر لتركيز الاجابه يعني متصل على كلامكم بالاجماع يعني اجمع مش علماء بقى اجمع اهل الغرفه ان متصل فخالفهم مش ابو حنيفه بقى الدكتور سامي على انهم متصل وقوله هو الصحيح لا شك فيه لانه على كلامكم ان متصل يبقى معنى معنى الايه نفس عليه مصير الا الكفار فانت مسيطر عليهم ما تشيل الاسلسناء وتثبت الحكم اللي انت استثنت منه مش قوله لو لاهو كيف لست علي مثل مسيطر خلاص إلا من تولى وكفر شيبا الاسلسناء المتوالي الكافر هذا النبي يسيطر عليه أم لا لا يساطر عليه لكن ذكرنكم هذا معناه إلا المتولي عليه المتولي والسائر عليه هل منفصل هذا النظام المنفصل في الصوره ظاهريا لا يقولنا الا قيلا سلاما سلاما سلام سلام هذا ليس من اللغو لكن ديوق قليله في اللغه ليه بالتوكيد أي لغة يعني حتى لو مش لغو القيلا سلام هذا كذلك أخونا لا يستعمل من المصيصف إلا من طال الله وكفر كذلك السوكيد فالتطول الثاني يخفر ثلاث يخفر سؤال آخر يخفر سؤال آخر. سؤال آخر مثلا ما يدين نفرق مثلا آه لا يبقى في بالله بعد إيمانه. من كفر الله من بعد إيمانه إلا من أبطرها وقلبه مطمئن بالإيمان هذا استثناء هذا منفصل للمتصل ما يا ممتاز. نعم في إخواء قالت لو أنا تركت منفصل لبصح منفصل هاللي بترشأ في الإخوة خلاص يوم هو متصل طبعا خلاص ده ده ده واضح حسنا طبيعي إلا من أكريها من من إلا من أكريها وخلبي ومصنع بدمان هذا متصل عالي كون غير Mokra, vijf moet passen, hij is aardig in een moet passen. Tijd. تمام كده يعني, يعني يكفي اليوم ان شاء الله جل وغدا نلتقي ونكمل مباحث علم الاصول طب الخاص طيب. حد لو حد عنده سؤال ان شاء الله يخليه غدا ان انا مضطر ان انا اقوم طريقه مستحدثه في الدين وجهه التعب تخالف والاكتئاب السنه اجتماع ثلاث يوم تمام دي تعاريف الجزامي في, مع... في معرفة في معرفه اصول البدع تقريبا واللي هو اصلا نقحه من تعريف الشاطبي في كتاب صان واللي قاله الشيخ علي محفوظ في كتابه للبحث مضر للساده اثناء التعريف اللي انا بحبه هو مفاهيم في الدين كله هو في الدين لانه التعريف الوحيد الشرعي يعني كل تعريفهم الصراحي لكن انا تعريفي ده اللي قلبي كاتب له هذا تعريف شرعي ورث الحديث كله محدثة بتعالى يبقى كده جبت موضوعه الحديث طب في الدين منين من احرفها في امرنا هذا يعني في الدين يعني محدثة في الدين احنا ما ناخدش لو معتمديش بيه طبعا بفرق في علم الاصول إنه كتاب في أصوله بباهرية أنتر فيه القياس وشنعه على الأولماء كتب النحل منهم صحبه عن المبتدئين أصلاً لا في الأصول ولا في الفروح ده نفعه كله في الفقه أما في المعقيدة فهرب خلاص لكن في الفقه وفي الأصول طبعاً لا يبتدأ بي شو ما تسمعش بقى وأخطأ فيه قول الشافعي لا يقول بيه مش مجنون و... وقوله كآكل رضيعي وكان لابتع ابن حزم يعلم الطابة ال... الجرأة و... وقلة الحياة يعني. الحزم كان شديدا في كلامه جدا كما ترجم له ابن ابن حجر عسقلاني قال سلاطة لسانه أدنى منزلته عند العلماء سلاطة لسانه أدنى منزله عند العلماء يخالف خلف الحنابلة أصحابه وخالف كل الثقاء من نسائل لكن معاش هذا لا يقول ديه إلا مجنون وهذا كمن يرجع في مش عارف إيه في من غير ابن حزم وفيه ابن حزم وفيه عشام مفيش عنده أفضل فيه عشام لكن الواقع يقول إن الذي يعني إذا تلمد على كتب ابن حزم بداية يبقى حلو صعب يعني انت تبتساكر كل الكلام ده تسجيله البرس فقط ابن حجر ولا ابن حجر هما في اهمه من العلماء في اهمه من العلماء